وعنت الوجوه للحي القيوم وقد قاب من حمل غلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف غلما ولا هضما وكذلك أن قرآنا عربيا وشرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتفقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب شدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَكَانَ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِسَوْجِكَ ۖ قَالَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۖ إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ ۖ وَإِنَّكَ لَن تَغْنَىٰ فِيهَا وَلَا تُذْهَبُ ۖ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ مَآلُ دُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ لَا يَبْلَى فَأَتَيْنَا مِنْهَا كَبِدَتْ لَهُمَا مَا شَاؤُوا آتُوهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وِرَقَ الْجَنَّةِ وَعَفَا آدَمُ رَبُّهُ فَتَقَوَى وَمَا اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ قَالَ اذْكُرُوا جَمِيعًا ذَعْفُكُمْ لِذِئْبٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَآتِيَنَّكُمْ مِنِّي أُذُنٌ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْطَطُ وَمَن اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيلا قال كذلك أتت آياتنا فنشيتها وكذلك اليوم تنشى وكذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مشاكلهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة شبقت من ربك لكان لجاما وأجل فاصبر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آماء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفقنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامره لك بالصلاة واشتبر علينا لا نشألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من رب ا ولم في الصحف الاولى ولعما اهلكناهم بعذاب من قبل دين قالوا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا نَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَدِّسٌ فَتَرَدَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ هَدَى